بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وقال الله وسلم وضارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه يا جمعين لا زالت الموصولة حول هذه القوائم الثان حول تفسير الشيخ رحمه الله تعالى سعدي أيضا تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان نعم لكم الذين هذه لا عند عالم اشياء اودع بلا بعد اودع بلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عند قبل العدى بعد أرسل بلاينا الشيطان الرسيب بلس الله وحنا مرحيم إن نصتنا والمرويلة بإن شعال بلاد فمن حد فإن عدتنا ويحتفى بلا جماعة هذه الأجل من قوة ومن من تقوة ويقوم فإن الضائشة في يوم الخديم يخبر فأنا وهم معه الثانين من شعائر بلاد أي أعزاله من ظاهرات الذي تعادل الله من أهزاله واذا كان من شعائر أهل الله فقد أمر الله من أعظم شعاله من الله وليس يعرض شعال الله لأنها من فقوى القلوب فلذل مجموع النصير أنهما من شعائر الله وإنا نعظم شعائره من تقوى شوف ربط الشيخ سيد رحمه الله تعالى ربط الشيخ يعني أن السفة والمره من شعائر الله. أعلام طيب شعائر الله هذه ماهية؟ علام دينه الظاهر. طيب الواجب تجاه الشعائر هذه؟ حتى الآية الثانية ومن يعظم شعائر الله فنام من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فنام من تقوى القلوب شعائر الله تكون السفة والمره. لكن يبقى تعظيم الصفا والمروه بالسعي بينهما وكذا واتخاذهما مكانا للسعي وفق النص هذا من من تقوى القلوب هذا من تقوى القلوب يبقى شعائر الله تستوعب معنا ادي لكن من معانيها او يدخل تحتها أوليا وليا الصفا والمروه لان السعي بين الصفا والمروه لأن بين من من من شعائر الله فيكون السعي من تقوى القلوب فيكون من تقوى الايه القلوب نعم وهذا تفسير القرآن بالقران او ايضاح القران بالقران يعني بعض الكثير كثيف يعني او طريقه المباقره في التفسير كالات واحد التركيز على معاني الكلمات مع التركيز على المعنى، على المعنى الكلي الذي ترجع إليه اللحظة. لما تركز على معنى كلمة الأول مفروضة. قبل ما تعرف معنى الآية المجمل، ركز على المفروض الأول. على معاني المفهودات، معاني الكلمات مع التركيز على إيه؟ على إرجاع هذه المعاني إلى هذه الألصاب إلى معانيها الكلية إن مادة هذه الكلمة المادة هذه ترجع إلى ثلاثة ليه؟ لماذا؟ حتى لو يوسع عليك المراد تعرف إيه؟ المراد من هذه الكلمة نعم الرقم اثنين تاتي إلى معرفة المعنى الكلي. تاتي إلى معرفة المعنى الكلي. وهذا يكون عن طريق وهذا يكون عن طريق واحد إيضاح القرآن بالقرآن. اثنين إيضاح بالسنة. بالسنة فيه ثلاثة يضاحف فهم الثلاث من لدن الصحاب قول ابن عباس فيها قول ابن عمر قول ابن مسعود بعد ذلك قول مجاهد قول عطاء بعد ذلك قول كذا يبقى, يبقى المعنى كله عن طريق الايه عن طريق تفسير الأسئل. يباحح قرآن، يباحح قرآن، يباحح قرآن بفهمه الثلاثة. ثلاثة؟ لا ثلاثة. هنا المفردة دي رقم واحد، رقم اثنين، اللي هو المعنى الآيه. وإذا بيكون بثلاث حاجات. رقم ثلاثة. المسائل العلمية التي تستنبط منها الآية. ونحن مسائل علمية ليه؟ ونشق هي ولو كذا. مسائل علمية يعني ممكن تكون مسألة فقهيه ممكن تكون مسألة أصولية، ممكن تكون مسألة عقدية، ممكن تكون مسألة. حسب ما يصنبط من هذا الإنسان أربعة كيفية إنزالها على الواقع والارتباط بينها وبين الواقع بشرط عدم الغلول والتعسف يعني ما مش بقى قال الايه علشان توافق واقع معين لا لا مدي يكون فيها ضبط بهذا دي تؤخذ من نفس كلام المفسرين وكذا وكذلك من كلام العلماء في أي عصر يعني العلماء في هذا العصر مثلا في واقع معين على جوه بآيات كيت وكيت وكيت يبقى يصدق لهذا يعني هذا يرجع إلى الرافضين كل الكتب فيها التفاسير كلها تأخذ في هذا ويعني كتب علوم القرآن في هذا ولا يغني تفسير عن تفسير لكن المهم أن الإنسان يأخذ التفسير منه التفسير نعم. طيب كم التقوى واجبة على كل مكننة وذلك يقول عن أن الساعة يجب فرق المجدد للحج من الله التقوى واجبة على كل فرق باعتبار جنسها ولا باعتبار أفرادها جنسها لأنه تعرض فالرسف مستحق الخلفيان وراجبت وتجيدكلون في فاتقى ويجب صلة الإ نعم عليه النبوي الله عليه السلام ماذا أدعون عديüss عن من على في في في في في هذا لا غيرنا انتبه يبقى هنا في قول وتعالى فلا جماح عليه أي فاضيما ليس معنى الجناح هنا اللي هو أنه ليس بلازم جماح عليك أن تطوف أو, أو, او الا تطوف أو فرقت يستوي الأمر، لكن ما حريف ليس هذا والمعنى المراد، وإن كان يدخل فرقة الجنح هذا هذا المعنى لو إنه خارج الآية أو لو إنه لم يأتي منا السنة ما يغير لزوم الطوائف، لكن لما يرجع إلى سبب النزول، وذي دي من النقاط اللي إحنا برضو مشناها اللي هي في إباح في تفسير معرفة المعنى. نحننا رفع قرآن بالقرآن ورفع كذا، فكذا معرفة السبب النزول، نعم معرفة السبب النزول. في النص القرآني ألف راء جين دار معرفة السبب النزول. فلما نرجع إلى تفسير هذه ال إلى سبب نزول هذه الآية نعلم أن المراد برفع الجمحي هو, هو رفع الحرج لأن الصف والمره كان عندهم الأصل أن عندهما فلما أمر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الأصنام هذه بالتواقي تحرج بعض الناس نحن يقول هنطف هنا وكان هنا كيت وكيت كان هنا أصنام تعبد ونحن لا نريد هذا فرفع الله سبحانه وتعالى أو دفع هذا التواهم قال لا حرج في ذلك لأنه كان يوجد هنا أصنام لا حرج في ذلك فإن الآمر هنا هو الله سبحانه وتعالى لا. لكن ونحن الأمر من الله عز وجل أن نتطوف بهما هل يقاس على ذلك يعني بنفس القاعده نقول طيب لو كان مثلا في هذا المكان معتقد جهل عيد من اعيادهم وثم يعمل في هذا المكان مثلا ولازال الناس يعتقدون في هذا المكان اعتقادا معينا هل يجوز أن نمارس العبادات في هذا المكان بناء على انه لا حرج لازم احنا المفروض نقول لا نقول إيه؟ لا طالما ان الناس ما زالوا يعتقدون وان في تعلق بالقلب من القلب بهذا المكان نقول لا ما ينبغي هذا حتى لا تقع المشابهه لمن كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى في هذا المكان نعم جناح لا جناح احنا كان يعني حرف بس احنا قلنا اه اه ما احنا قلنا ما قلنا فارغ الموضوع ليه لانه ارجع الى, التف... الى سبب وارجع هنا ال النصوص الاخرى التي تلزم بالطوافي حول بين الصفاء والمروه يتاكد لك هذا المعنى وان الرفع هنا لتوهم انه لا يجوز لتوهم انه ان هذا لا يجوز لا <تصفيق> يعني مشوا الطواف انه لا يتطوع بالتعب بين طفوا المروه وحده دون أن يكون داخلا في نصف حج او عمره بخلاف الطواف فانه جزء الانسان ان يتطوع بهذا الطواف حول الكعبه ولو من لغيكم في نصف حج أو عمره روح المسجد الآن أنت غير محرر وطوف كما شئت كل يوم يطوف لك سبع مرات وليس إشكال إنما التاعي بين الصفا والمروة لا يتعدد به وحدا جيش مثلا أقول أنا رايح فأنا عملت عمره وقعت أقول أما أم إيه أتعب بين الصفا والمروة ما ينفعش أو مثلا أنا معي أمي مثلا كبير في السن او ابي وانا انهيت العمره فاقول انا هسعى ايه بيها هي راحتها مثلا فاقف اقول لهم اسعى بها فاقول ايه ثم انا كده رايح معاها وجاي معاها كده بسعى معاها ثم بالمرة انوي, أنوي ايه انوي اسعى هذا اقول يعني آه لكي أنا لا لا لا لك هذا لا لك هذا وطبعا دي مبنى على قد الامتثال يعني الصفا والكعبه نقول ماشي وبين الصفا المره نقول لا بناء على ورود هذا وجوازه وعدم ورود هذا وبالتالي إيه؟ لا يجوز وقد سمى الله سبحانه وتعالى السعي بين الصف والمروه طوافا قال فلا عليه أن يطوف بهما أن يطوف بهما ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت ودخل عليها النبي ويتبكي فقال ما يكيتي والحديث عند البخاري لعل كذا فست قالت نعم قال ذاك شيء كتبه الله على البياناتي بني ادم افعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي فيدخل في هذا الطواصل بالكعبة ويدخل في هذا الطواصل بين السفر والمروة ما نقوش بقى غير تطوفي يبقى ما على الكعبة ولكن سفر المروة تعمل تسعى بين سفر والمروة وبعد ما تطهر يبقى طوف الكعبة يقول لا الطواق وما يترتب عليه من السعي بين الصفا والمروه اذ لا يجوز التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالسعي بين الصفا والمروه وحده نعم ولا يعني كلام العلماء لما نقول السعي بين الصفا والمروه مترتب على الطواق او كذا ان هو ترتب الزمن, الزمن يعني ان لازم يقع وراءه مباشره لا هم يقصدون انه ما يقع ساعة من سفر والمروة الا في نسق الا في, في نسق وإلا فلو ان الطائفة بالبيت اشهاجة ساعة ساعتين ثلاث ساعات انه هو يستريش او يذهب الى الفندق مثلا ينام لعدم القدرة على المواصلة ولا يستطيع من في الحرم أبوك كبير سن وانخفط ضغطه أو عنده السكر أو كده ولازم ينام له ساعتين الآن وما فيش استطاع أن ينام في الحرم هيجي على الكلقون فهيروح ينام في الفندق ويأتي بعد ساعتين يتعى نقول سعيك جائز نقول سعيك جائز نعم <تصفيق> فلو مائدات مضايا وتباعته للنسك كانت بلعا لأن بلعا نوعان لو ولو علّي تعطل لبادي بإعجاداته من مشتراع أصلا ولو علّي تعطل على على يعني صار على قول الجماهير وصار خامنة هو نفسه السائب الفهمان ليلى أرجع على وصف غير صور والياج بدع إما حقيقية وإما إضافية حقيقية يعني المشاعر لم يشرع أصلها أصلاً لم يأتي بأصله إنما إضافية يعني المشاعر أتى بالأصل لكن حصل تغيير في الصفة سواء الزمان ولا المكان ولا العدد ولا الهي أو ولا كذا ولا كذا نقول والبدع نقول ليه بدعة ليه لأن الصفة نفسها تغيرت وإن كان الأصل مشروع إن كان الأصل مشروع نعم يعني مثلا الذكر الجماعي والتمايل وهذا التمايل به هذا ما اتى به الشرع نقول ده بدعة أو صواف حوالين القبور والناحية هذه بدعه طبعا البدعه إما انها بدعه كفرية ولا بدعه غير كفرية لكن لما نيجي مثلا الصياحة الصيام مشروع لكن لما نقول مثلا الصيام يوم الجمعة والافراد ذلك من غير داعي افراد السبت من غير داعي شرعي كان يوافق عادة من العادات او قضاء واجب ما اقوى على قضائه الا في هذا الزمن يبقى هنا نقول ينتقل هذا الى بدعة ان نخصص خصص الجمعة بصيحة. هذا بدعة خصص سلسل الصيام هذا بدعة مع انه اصل الصيام مشروع لكن اقاع الصيام في هذا الزمن تغيير للصفة من جهة الزمن يبقى هذا الانتباه يدير البعض قد يستدل بمشروعية الاصل على انتفاء البدعة لو قالتنا الصفة انت شايف يقول لك ده مش مشروع مش كذا يقول لا يعني ازاي احنا خدم مثلا واحد الان يقول مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا دبر الصلاه 50 مرة يقول لك مش ورد التسبيح دبر الصلاه ان ورد التسبيح عام بس معاذ معين اصل التسبيح مشروع لكن هالدوله انا عدد أصبح بدعة ولو وضقت على ذلك بدعة وفعث هذا تظهر إحسان يعني يقاربك يا الله بدعة وتظنه حسنا ببدعة زي ما أثى الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي رأى الإحرار من المسجد النبوي قبل النقص رأى فيه الإمام مالك إنه إيه؟ إنه هذا يستثن هذا بتاعه فقال لكني أخشى عليك الفتنة قال أي فتنة يا إمام إن هي إلى أميال قالها تقدم الميقات بأميال إن هي إلى أميال قال قالت عرف فريحة الذين يخالفون عن أمرك أمخش بهم فتنة أولو صلى الله معداب أليس يبقى تغيير للصفة تغيير للقبل تغيير للمكان تغيير للزمان هذا فنعه وإن كان الأصله وإن كان مشهور عنه نعم اشكرا لو انا امرأة طافت ثم حارب بعض الطوارب هل تفع املاك هذا مبني عالم هل يشترط للسعي طهارة الاملاك والذي عليه الجماهير انه لا يشترط الطهارة انه لا يشترط الطهارة وعليه فلو انها طافت ثم بعد ذلك حاضر او انسق الوضوء الانسان مثلا آه في آه بعد التوافف طبعا الوضوء في الحج يخبره ساعة فانه يتم توافع وهي يتم توافع كذلك ولا شيء عليها نعم نعم نعم نعم, نعم. أفضل ما يعني في هذا هو كتاب الموافقات والاعتصام يعني هذا كتابان يعني في هذا الباب في غيث الاشتراك الرحمن الرحيم نعم حج فأوضيهم على كلما سداد من طاعة لأداء خيره وكماله ونرشده بإختطار ولا تقصير تطور من الخير أنه لا تقوّع من الناع الذاتي لكم شبيع الله ولا لا له الله الله يكون تشغل له في متعملا من العدد في العمل شوف في التفاثير. قليل تجد هذا الكلام في التفسير، ولعل إحنا أنك من تفسير لهذا رحمة الله عارف تفسير سلبي، يقاعد لك القواعد الثلاثية من خلال التفسير. يعني شوف الشيخ ما يطلب خورصا، ما تخصص تأويل يعني المناجس ثلاثة من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وينبيه، فمن طوى عقيرا تجد كل التفسير غالبا تذكر هنا. إن الخير من الصلاة والصوم الزكاة وكذا لكن شوف الشيخ رحمه الله تعالى يقول ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع شوف بقى المعنى الجميل شوف معنى الجميل اللي طبع تطوع بالبدع ده مش من الخير، لأن خيرا يبقى لابد يكون فيها المتابعة والإخلاص هذا الخير ما الخير ده إيه الخيره الخيرية على وفق الوارد إذا طلعنا عن الوارد ما يوجد خير فيقول ودل تقييد التطوع بالخير أنه من طعب البيضة من الله ولا رسول السلامة أنه لا يحصل له إلا العناء إلا العناء والنصب ينفق الفلوس ويطعب بدنة ثلاث واحد قاعد يسبح وإلك مثلا ما تسبح خمس مرة وتعبان وجيب الكتاب اوراد الشاذلي والاوراد كده من اوله لاخره واخد بالك فكر يتقرب هو بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى او زي مثلا تلاقيه في الحج تلاقي مثلا الناس بعض ناس اتكلت يطوعوا طالع مثلا ايه, إيه جبل النور عشان اطلع في الغار شراه اللي كان النبي يتعبد فيه عشان اصلي فيه ركعتين وتلاقي مثلا ياخد طاقه الجبل دي نص ساعه بس نص ساعة ربنا في القرآن سبحانه وتعالى يقول كأننا يصح عاجل السماء يعني ما يعني الدلال على دلت الصدر تشعر بالدلت الصدر حقيقيه اطلع الجبل وبعدين الجبل طريق طريقشنا مثلا نطلعينه انت طالع كبري ولا حاجة تشعر بالتعب لا دعا انت طالع يعني الكبري بيطب مثلا يعني ميل معين تطلع ما تحسش مع ذلك انت تتعب لكن دعا انت طالع على جبل كده قائم كل خط ومع أبارك ده شوشكره مش لو يسيل دمه مش شوشكره ايه المهم يطلع فوق عشان يصلى رح يجين مكان النبي ويتذكر مهضة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ده حصل له ايه حصل له العناء مع الاثن العناء مع الاثن ودي فائدة البصيرة هل النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس لان دايما للذكريات تحبها هو المشعور بها الأول هل ما اتفقنا بعد ما رجع وجاء مكه في كثير من من من العمرات التي فعلها هل لك بالمره أتذكر الايام الماضيه والسالفه واطلع الجبل ده واقطع القطعه العلاقه ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي حتى يسدد هؤلاء المنتجع الان فالمنتجع يكلف نفسه ويقع في عنف ونصب دون فائده دون فائده نعم الإيه؟ تقولون أنك تقولون أنك تقولون الصاح؟ تمام؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ بدع حقيقية وإذا يخصها كلامك انت وبدع إضافية يبقى أصلاح مشروط يسبح ويذكر ويصلي ويعتمل كل حاجة دي أصلها خير لكن هو بالفعلية هذا الذي انحرف بي عن أصل الطاعفي كشرط صار هنا مبتدعا يبقى ما تطوع بالخيس أه لا تخلي بلد برضه ما تصده خالف البدع الاضا... الحقيقية إنما البدع الإضافية ده خير تسبيح أصد التسبيح خير ولا لا أصد تسبيح خير لكن هنا يقبل منه ولا يتم لأنه جعل هذا الخير في زبان غير زمانة في مكان غير مكانة على صفة غير صفة يسمى مبتدع يسمى إيه؟ مبتدع يوم هو مبتدع ما هو الشيخ يقول مبتدع وفي ما يقول مبتدع بس يقول التقييد التقييد تقريب التطوع بالخير ان من تطوع بالبلع لكي شرع الله يبقى مجاشه الخير لان الخير ما توفر به الشرطة الاخلاص المدهب هو ده الخير الذي فيه فإن الله شكر عليه كيف <تصفيق> من والشيخ يقول في تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرقها الله ولا رسوله انه لا يحصله الا العناء وليس بخير له بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا علما بعدم مشروع العمل اللي هو يعني يعني الشيخ عايز بين المتعمل وغير المتعمل لكن زي ما قلنا في البدع الاضافيه في البدع الإضافية هو يتطوع بهذا الخير الخير اللي هو في أصله تسبيح صلة طواف ذبح نذر لكن احنا قلنا أنه هو صحيح من جهه النداء مش خير لأنه على خلاف النص لكن هذا الخير بالنسبة لإيه لأصله ومراده اصله يا أصل النصرية ومراده أنه يطوع بذلك يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى احنا نقول لا ليس لك إلا العناة عايز تتطوع بالخير التسبيح اه بس خليه على صفه بالتواقه اه بس خليه على صفه بالنفقه اه بس خليه على الايه على صفه فالتطوع كيف ينصح انه يقال تطوع لامرين الاول ان أصل هذا الفعل مشروع فواتى بخير في اصله مشروع الحاجه الثانيه انه باعتباره ظنه وباعتباره حاله لا باعتباره حقيقة الفعل هو خير ولا لا هو, لا هو مش خير طبعا مفيش اي بدعة هيقال عنها خير كله بدعات ضلال اي بدعات لكن هذا باعتباري ايه باعتباري اصليا وباعتباري ظنه هو بون نعم عشان بس مش عايزين وقت بس بتقول نعم كل نعم الذي لا يعلم هذه يعفى من الاسم لكن لا يستبع عليه، لكن يعفى من الاسم لكن بشرط, لكن بشرط أن يكون حريصا على خيره مريدا له سائلا عنه لكن ما عرض ما وصل ما أحد علمه بس نعم. الذي أقبله من أجالي من من العمل والجازين عليه فأنا في الأجر الذي لما عبده بأيوانه ومتسف وعزه عنه وعزه وعزه وعزه وفجهه وجزاهه في إطرسه فورا وإمانا ومساعة وفي كده قوة كده وفي جنيه وإن ذيالة أباركه ولم نكن في عمليه ذيالة التوفيق ثم ما ذلك يقدم أقضي محاول ممكن لا طيب قولوا تعالى فمن فهو عقيرا ومن ترضى من الله شاكرا عليه ده يدخل في قاعدة احنا خدناها من قاعدة ايه هي يدخل في والصفات بالايه؟ يعني ممكن نأخذ الثواب أو العقاب والوعد والوعيد من الإيه من الاسماء يعني الله قال لم يقل من صار خيرا فيؤجر على ذلك لكن قوله تعالى ذلك الله شكر على الدليل على إنه يؤجر لا نعم ومن كفر فإن الله غني على العالمين و فاقطعوا أيدي يوم جزاء مما كتب مكتب من الله والله عزيز حكيم إذا قد يستعر عن ذكر الثواب والعقاب بذكر الاسماء الداله على هذا ثوابا وعقابا نعم ومن شكولي العقلي هذه القاعدة التي هي القاعدة التي خمّحها هذه أن من قرر شيء لذلك عاما وقير منه ومن تقرر منه شيء لذلك منه ذراعا ومن تقرر منه جماع تقرر, تقرر منه باعا ومن أدام أي شيء أدامه ومن عامله قاضح عليه أبغاثه الله رحمه وما أنه شاير سوا عليكم لبدا بحسب الناس وإيمان للأخوات من مجلسة المداري لها عليكم أن أحبال الناس سلا يؤذعونها سلا تبقى مكان على حسب الناس والمسيط صدحكم من العديد نعم قد ما تكفي حسن